وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ونهى بمؤمنين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 الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءاً وأزل من السماء ماء وأزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندا دون وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتو بسورة من مثله فأتو بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فاتقن النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال قل فقال ان بانوني باسماءها الا ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا عِلْمَ لَنَا إلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا أَدَمُ أَبِيهُ بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا أَبِيهُ بِأَسْمَاء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 يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَرْهَبُ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 فَتُوبوا الى بارئكم فقتلوا انفسكم فقتلوا انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم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 وإذ قلتم يا موسى لنصبر لن على طعام واحدٍ فدع لنا ربك فدع لنا ربك يخرج لنا مما تُبِتُ الأرض من بق لها وقِثاها وفُومها وعَدَسِها وَبَصَلِها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 فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها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 قالوا أتحدثنه بما فتح الله عليكم ليحاججكم ليحاججكم به عند ربكم أثلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدهناه بروح القدس أثكل ما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم مستكبرتم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 وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَالدَّكَّاهِي رٌّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى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 الذين آتينهم الكتاب يتلونه حق لاوته أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون واذ بتلائي ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي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 قال ومن كثر fa'amti'hu qalilan thumma adhrhu ila adhabin nar wa bi'sal masir wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min al-bayti wa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 قالوا نعبد إلهاك وإلها آبائك إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إلها واحدة إلها واحدة ونحن له مسلمون تلك أمّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنت Muzalailina, wa ma'uzilaila Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wa al Asba'at, wa al Asba'at, wa ma'at Yamosa, wa Isa, wa ma'at Nabiun min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 وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغه ونحن له عابدون قل أتحاج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 أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم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 فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم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 ان الذين كفروا وما توهموا هم كفار اولئك عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين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 يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم وشكروا لله وشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 Walakin albirman aman bila Allah, dan hari akhir, dan malaikat, dan kitab, dan nabi-nabi, dan atal mal, dan atal mal atas hibah, dan kubur,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 وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امة واحدة فبعث الله النبين فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب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 قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَاهُمُ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 ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا يُنفقون قل العفّ كذالك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة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 ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم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 فإمسكوا بمعروف أو تسريحو بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أي يخافا إلا أي خاف الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افْتَدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحْلُ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَيْتَ رَاجَعَ إِنْ ظَنَّ إِنْ ظَنَّ أَيْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ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 تق الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن لا تَعْجَبُوا لَهُمْ أَن يَكُونُوا أَزْوَاجَكُمْ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ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 الَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُبْعَثٌ لَنَا مَلِكًا نقاتل في سبيل الله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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي أتكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى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 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي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 Kata yang mereka fikir mereka adalah malaikat Allah, berapa daripada mereka adalah sebahagian kecil, berapa daripada mereka adalah sebahagian kecil yang berkuasa dan ketika mereka bergauhi l fiindad,... dan menurut mereka kepada mereka yang jadi... mereka minggu setulah proud badan kami. Dan mengak grammat akan datang kecilah dan mencer televis65... Jadi mereka menge lasik Allah dan menanggap daudu kan dideanya. وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ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 وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدهناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا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 خذوه سنتوم ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه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 كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضيعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ النَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ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 وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan apa yang kami berikan kepadamu dari orang-orang yang tidak beriman.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 وَإِن تُخفُّوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء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 للفقراء الذين أُحصِروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في تعريفهم بسمائهم لا يسألون الناس وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجَرُهُمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 والله لا يحب كل كثر أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتقوا الزكاة لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتن بدين إلى أجل مسمّ فكتبو واليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أي يكتب كما علمه الله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 ولا تسئوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذالكم أقساط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجاره حاضرة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 فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِّ الذي أتى من أمانته واليتق الله رب ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَفْمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ